والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة, فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَبِعَينِ مِنْ قَبْلِ أَيِّ أَتَمَاسَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوه أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض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 يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم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 ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات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 أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأدلين كتب الله لأول بنا أنا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر دون من حدا الله ورسوله ولو كانوا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 وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ